نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولك قل هو الله أحد الله الصمد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 ولك الشكر على عظيم ما أسديت لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد بالمحامل كلها ما علمنا منها وما لم نعلم لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال عبد وكلنا لك عباد لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مكافئ ولا مستغنى عنه ربنا اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالايمان ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالمال والاهل والمعافاه اللهم لك اسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم زيننا بزينة الإيمان واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان يا رحيم يا رحمن اللهم اشغل قلوبنا بحبك اللهم اشغل قلوبنا بحبك ولسانتنا بذكرك وجوارحنا بطاعتك وعقولنا بالتفكر في خلقك وآلاءك اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنه تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك فترضى بقضائك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نتوسل بك اليك ونقسم بك عليك فكما كنت دليلنا عليك فكن اللهم شفيعنا لديك فان حسناتنا منك وسيئاتنا منا فجد اللهم بما هو منك على ما هو منا يا جواد يا كريم اللهم انا نعوذ بعزتك وجلالك مما السطر ومن ضيق الصدر ومن عذاب القبر ومن حلول الفقر ومن العسر بعد اليسر وامن علينا يا الله بدوام العافيه والستر يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا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 وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم اجعل لهم من بعد الأحباب حبيبا واملأ قبورهم مسكا وطيبا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا اللهم اجعل القبور خير منازلنا بعد فراق هذه الدنيا اللهم افسح فيها ضيق ملاحدنا اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها من حفر النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم كن معنا إذا غسلونا اللهم كن معنا إذا كفنونا اللهم كن معنا اذا حملونا على الاكتاف اللهم ارحمنا اذا ادخلنا التراب واغلقت من القبور الابواب وفارقنا الاهل والاصحاب والاحباب اللهم آنس وحشتنا إذا صلنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم انا نسألك علما خائفين منك وخوف العالمين بك ويقينا المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك واخبات المنيبين اليك وإنابة المخبتين لك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وحرر أرض فلسطين وحرر أرض فلسطين واجعلها البلدا من المطمئنه وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ هذه البلاد عزيزه بعز الاسلام حائزه على كل خير سالمه من كل شر اللهم احفظها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين اللهم احفظ عليها أمنها وقيادتها وزد في خيرها وبركاتها يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا وقادتنا بسوء فأشقله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا عن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا يا علي يا كبير يا سميع يا بصير احفظنا من وباء الخنازير ومن شر كل داء خطير يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيشة هنيه وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير عم الجميع بالرحمة والرضوان, الجميع بالرحمة والرضوان وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان وعاملنا وايام باللطف والاحسان واجعل عاقبه امرنا يا مولانا عنده العفو والصفح والغفران, والغفران والعتق من النيران والعتق من النيران, والعدق من النيران برحمتك يا رحيم يا رحمن وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعه من الثقلان وسلم تسليما كثيرا